114. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث واربا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير